fase nu je ziet hoe de eerste, en als men beklap en stopt en klopt met de persma, fase nu je ziet hoe فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يضاع.